من الله ما عمل الذين تقوى الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع لكم هذه المادة الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراج وقمرا منيرا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 والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى ونبي الله المجتبى وعبد الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله إن حاجة الأمة الإسلامية لمعرفة ثرواتها الفكرية وكنوزها المعرفية وإرثها وتاريخها ومن ثم النفاذ لمعالجات واقعها وحاضرها واستشراف آفاق مستقبلها قضية ملحة وضرورة ماسة وتحدي كبير يواجه العلماء والمفكرين لتفجير هذه الثروات ولجعل هذه الثروات أصول معرفية وقواعد علمية تطبط حركة الناس وإن من هذه الثروات وإن من هذه الكنوز السيرة النبوية العطرة فإنها معين ثر وإنها ينبوع عنصافي ويقيني أن الله عز وجل اختار حياة نبيه باصطفاء واختيار وهي حياة رجل ليس برجل عادي إنما هو رجل فوق العادة ويقيني أن الله أودع في هذه السيرة حلولا لمشكلات البشرية المتخبطة المتلطخة بأكدار الجاهلية ولوساة الوسنية والمادية ولكن للأسف الشديد أمتنا الإسلامية لم تحسن التعامل مع السيرة النبوية وأحداثها العظام ووقائعها الجسام فهي تختزل السيرة في مناسبات باهتة أو أقمشة ملونة أو عطلات رسمية أو حلاوة سمسمية وللأسف الشديد نحن بحاجة ماسة أن نقف مع السيرة لنجعل السيرة منهج حياة كاملة تقود حياة البشرية قاقبة وليست الأمة الإسلامية لوحدها لأنها حياة حائرة بغير هذا الهدى والوحي والنور الذي جاء من عند الله وإن في السيرة محطة وإن من أعظم محطات السيرة النبوية التي ينبغي أن يقف الناس عندها لا سردا للوقائع ولا حكاية لقصة إنما ينبغي أن يقف ما عند أو يقف على ما وراء النص مقاصد وهداية وعبرة ودرسا واستفادة الإسراء والمعراج الذي تجاوز واخترق عالم المادة وحقنا مقاييس التكنولوجيا والذي جعل التقنية لا تساوي شيئا لو أن شخصا استهزأ بسنة من السنن وقال تتحدثون عن السنة ووصل الخواجات إلى المليخ وإلى المشترى وإلى القمر نقول صاحب السنة قد وصل إلى صدرة المنتهى إن الحديثة عن الإسراء والمعراج لن أقف مع حكاية مشهورة تتداولها الألسنة بأن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به ووجد في السماء الأولى كذا والثانية كذا وأنه وجد من يعذبون بكبائر وآثام ما زالت موجودة في عصرنا وفي واقعنا إنما أود أن أقف على حكم وعلى أسرار لماذا إسراء والمعراج؟ عاش النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته عجيبة بالرغم من أنها سيرة يقيني أن فيها اصطفاء واختيار لوقائعها وأرضها وأحداثها وشخوصها وأزمانها ومكانها غير أن هذا الاستفاء لم يكن اصطفاء رواي صاحب خيال خصب أو درامي صاحب أفق واسع فيها من المعاناة وفيها من الحقائق وفيها من جوهر الإنسان لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وفيها من الزهد ونقاء الجوهر وسلامة المعدن بشخصية تزال البشرية والإنسانية بعلومها وأخلاقها ونظمها وحضارتها ومبادئها عالة على محمد عليه الصلاة والسلام وإنها بجامعاتها الضخمة ومراكز دراساتها الكبيرة واستراتيجياتها وآفاقها لا تتعدى حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا الإسراء والمعراج عش النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسراء والمعراج حياة قاسية وأياما مريرة في مكة فقد حوصر في الشعب أبي طالب ثلاث سنوات وما أن خرجوا من الشعب إلا ومات أبو طالب من جراء ما كان يجد وبعد شهران ماتت خديجة فالتمس أرضا غير مكة ينشر فيها الدين بنشاط داعية وإيمان معلم مثابر لا يعرف الوهن ولا يعرف الخور ولا يعرف التوقف فذهب إلى الطائف يلتمس أرضا جديدة، وكانت ردة الفعل في الطائف قوية، وهي تجد في نفسه حتى على مر التاريخ والأزمان، والذكريات تبقى أليمة. تسأله عائشة عن أشد المواقف التي مرت عليه في حياته، حتى لما أُذي وضرب في أُحد وسال دمه، يعتبر أن الدم الذي سال من فؤاده وأن الإحراية الذي الذي أصابه في الطائف. كان أشدا من إذاقة الدم يوم أعود فإنه لم يفق إلا بقرن الثعان وبعدها مباشرة جاءت رحلة الإسراء والمعراج تطيبا للخاطر وتضميدا لجراحات الفؤاد كأن الله يقول له إذا قناك أهل الأرض فإن أهل السماء يرحبون بك فرفعه إليه وناداه إليه فأقبل عليه وعندها ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى في تلك المواطن وعندها ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى فكانت الاس فكان الإسراء والمعراج لكن ماذا نستفيد كأمة حاضرة وفي مستقبلنا من قضية الإسراء والمعراج أقف في سبع مواقف أعتبرها خلاصة الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج والفائدة الأولى من فوائد الإسراء والمعراج أراد الله عز وجل أن يخترق عالم المادة وأن يكسر جموذ العقل المتوقف الذي لا يستطيع أن يستوعب أحداثا كهذه إلا بإيمان راسخ ويقين تام أن يرحل رجل بجسده من مكة إلى بيت المقدس وأن يعود في, في, في ليلة وأن يخترق عجب السماوات وأن يرجع وأن يرتب البراء وأن يوضع له سلم هو المعراج والمعراج في الحقيقة هو السلم السلم الذي يطلع بهه ومعارج عليها يظهرون أن يصعدون عليها وضع لهم معرج هذه القضية الأولى إنها قضية عقدية تكسر جمود العقل وتخترق عالم المادة لتري الإنسان عجزة وليقف على عظمة الله ولذلك بدأ الله آية الإسرائيل بعظمته سبحان الذي سبحان تسبيحا له الذي بيده كل شيء والذي تحت سلطانه وقهره ملكوت كل شيء والذي هو فعال لما يريد وهنا تأتي الآيات الكبرى فللسماء أبواب تقف التكنولوجيا عاجزة والتقنية قاصرة والعقل البشري حاسر أمام أبواب السماوات كيف هي؟ وكيف تفتح لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. للسماء أبواب نعم للسماء أبواب لكنها لم ترى بأقمار صناعية وإن البشر عاجزون عن هذا أبدا إن البشر قاصرون وعقولهم قاصر ولقد رأى من آيات ربه الكبرى ورأى آيات عظيمة ولذلك في الإسراء والمعراك حديث عن آيات كبرى تبعث اليقين في النفس أن لهذا الكون ربا وأنه تحت قهر ومشيئة ربه ومولاه الذي يصرفه ويدبره إن بطس ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وأنتقل إلى سواحل أمريكا وبعض مدنها التي أصابها الإعصار ودمرتها المياه وما يعلم جنود ربك إلا هو تركت هذه المياه وهذا الإعصار مدن كبرى في أمريكا كأنها أشبه كما وصفتها أهجزة الإعلام الأمريكية ولقد ذكرتني هذه المناظر مناظر قرى مدمرة في أفغانستان وكانوا يأتون بالصورة القرية قبل القصف والقرية بعد القصف ولأن أمريكا لا يستطيع أحد من أهل الأرض أن يقصفها يقصفها الله من فوق سماواته لما عجز البشر ومات وفقد آلاف الناس وهم في عداد المفقودين الأيات الكبرى تتجلى في هذا الكون سبحان الذي أسرع فصفح قذ لا يعز وجل أن يسبح نفسه وحق لنا أن نسبحه وأن ننزهه بأنه أخذ عبدا من عباده في صحراء مغلا وجبالا قاحلة في مكة المكرمة ليأخذه إلى بيت المقدس في رحلة عجيبة وهي عجيبة في أراضها وأهدافها. الموقف الثاني والوقفة الثانية من وقفات السيرة تحقيق العبودية سبحان الذي أسرى بعبده وهذا أشرف المقام وفي وفي وفي وفي وفي وفي الإصلاح والمعراء تحققت العبودية التي تعني التسليم كان قال فقد صدق والصدق رأس العبودية وتتجلى العبودية في عبودية الصلاة وحق لنا أن نتساءل عن الصلاة عن لبها وعن جوهرها وعن خشوعها وعن أسرارها وحكمها بل وعن آثارها وثمراتها ونتائجها في أمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما فرض الله الصلاة إلا لذكره وأقيم الصلاة لذكري وجعلت الصلاة جوهرا عظيما وعبودية حقا ولذلك أنزل الله الشرائع في الأرض ورفع الله إليه نبيه ليخبره عن الصلاة في السماء قيمة عظيمة واهتماما بالغا بأمر الصلاة أين أمر الصلاة في حياتنا المتاجر؟ تفتح في أوقات الصلوات فلا تغلق من أجل الصلاة امتثالا لقول الله جل جلاله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلحيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وذكر الله هنا الصلاة في المساجد أين الصلاة حقيقة وجوهرا؟ وكنها وسر هل نحن بمن يجد في الصلاة نفسه أرحنا بها يا بلال والعبودية شرف وهي مقدمة على الرسالة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا أولا المرسلين قدم العبودية على, على الرسالة إنما أنا عبد لا تطروني كما أثرت النصارى من مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عبد الله أولا ورسوله ثانية والوقفة الثالثة من وقفات الإسراء والمعراج الليل وتأثيره في حياة المصلحين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وفي الليل سكون وهدوء وهدوء الكون يناسبه هدوء العقل وصفاء الفكر وسلامة الأعضاء تفكرا وتأملا فأسرى به ليلة ليحسن التفكر والتأمل والليل له وقعه في حياة المصلحين فهم دائما يتصلون ليلا بالله ويتصلون نهارا بالخلق دوما يتزودون بالليل ويجدون في الليل أنسا وخلوة بربهم وحياة حقيقية لقلوبهم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا قويلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا على النفوس صعبة وسقيلة لأنها محل نوم والأعضاء لوحدها تتعب صاحبها تريد النوم وإن الأعين في الجوف الليل لوحدها تغمض حتى ولو لم يرد صاحبها هذا إنه ينام بغير اختيار ولكن أهل الاختيار وأهل العبودية يسلخون أنفسهم من الليل وينسلون من الراحة والدعم يعبدون الله والناس نيام إن ناشئة الليل هي أشد وقت وأقوى مقيلا أي أهدى سبيلا وأحسن طريقا للتزود وما كانت رحلة الإسراء والمعركة إلا زادا للنبي عليه الصلاة والسلام. سوف يرجع ويواجه صعابا ويقود معارك ويقود ويقود مجتمعات وينصر قيما، وإن هذا لا يقدر عليه إلا أهل الليل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا رابعا إن من الوقفات المهمة عند الإسراء والمعراج معلمين أساسيين بحرفين من حروف الجر من وإلى ما كان الإسراء وما كانت حدوده إلا بين معلمين معجزة ضخمة وحركة كبيرة ورحلة شاقة وبراط لكنها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حصر هذه الرحلة بين من وإلى وهي المساجد المساجد وأثرها في حياة الناس إن أضخم معلم لو كان هناك أضخم معلم موجود لحدث عنه برج إيفل أو حدا إقبابل المعلقة أو منارة الإسكندرية أو قل سورة الصين العظيم لا والله كلها تهوى وستساقط أمام المسجد الحرام والمسجد الأقصى وما ثمة معالم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كأنه جعل رحلة عظيمة بين مسجدين وهذا يريد أهمية المسجد في الحياة ما أخرجه إلى مكان جميل لأن الإسراء لم يكن نزحة عابرة ولا سياحة للقلب مفرحة إنما كانت أشواق روح وزاد أمة ومستقبل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أما الوقفة الخامسة فهي مع المسجد الأقصى أعبدوا لأمة في كل عام تحتفل بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب والمسجد الأقصى مكان الإسراء والمعلم البارد مضيع أمة تحسن الخنوع وتعرف القشور احتفال شنو يعني احتفال شنو يعني عطلة هو احتفال بغير طريقة سريعة لأن لو سلمنا أن الإسراء والمعركة كان في السابع والعشرين من رجب ألم تمر هذه الذكرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشر سنوات متواصلات في المدينة أو لم تمر على أو لم تمر على أصحابي ماذا فعل فيها؟ لم يجتمع ولم يحدث فيها ذكرة ولم يحدث فيها طاعة ولا عمرة ولا صومة من أين جاء الناس بهذه البدعة التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان والإسراء والمعراج على الراجح من أقوال أهل السير أنه كان في ذي القاعدة لأنه كان بعد موت خديجة في السنة العاشرة من الهجرة ماتت خديجة في رمضان كيف يكون الإسراء بعد خديجة بشهرين الإسراء كان بعد خديجة رضي الله عنها بشهرين رجع شهرين يعني ولا كيف هي ماتت في رمضان بعد رمضان بشهرين الإسراء والمعراج كان إما في الثالث عشر من ذي القعدة من ذي القعدة من ذي القعدة أو في الخامس والعشرين من ذي القعدة والقول الثاني أنه في ربيع وأضعف الأقوال أنه في رجب أضعف الأقوال والدين الدين الذي أنزل على من أسري به ليس فيه غجبية ما فيه رجبيه في الدين بليا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل غجبية أو قال بلاد بينما نحن في رجبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا رجل قل لي في رجبية قل لي رسول لقُف في رجبية عامل اللي ولا عامل اللي ما فيه. في هدي ما في بدع ساكت الناس تعبانين ساكتون ما بل كان عمر بن الخطاب يجند من يخص رجب بصوم بل أنا ما أعرف في اللي في ناس أعلم منه ولا شنو ما أعرف في السودان ده زيد في ناس أعلم منه ولا شنو أنا زادت بقيت ما فهم ج جابوا رأك الجعد يقول قال ل للناس الذين معه أدخلوا أيديكم قالوا ممسكون يا أمير المؤمنين منتبه أكل شوية قال ماذا قلتم قالوا ممسكول قالوا عن أي شيء قالوا رجم فأخذ الدرة البسطون وجلدهم حتى أكلوا فطروا يعني كان جسودان يدق تردد يدوك كتيرات ناس يعني مزاته مسؤولين كبار وشنو ما عارف وعنا مزاته مدرسين يدقون كلهم دقوا قال أتريدون أن تعظموه كما كان أهل الجاهلية يفعلون يا خير جبيه ما بيعرف عمر نخطل درجبشن قالوا ما بنعرفه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور التي لم يعرفوها وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أنا بس لو وحس أني قال لي كيف نحتفل بالإصراء المعرفة أقول لأجابة رسيطة نحتفل به كما احتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وأصحابه الكرام انتهى الكلام كيف احتفلوا ما سمعنا الانو قالوا عند الانوار اجتمعوا ولا قعدوا ولا صاموا ما فعلوا فقد تكون فقد يقع في يوم من الايام حدث عظيم ليس بالضروري ان يكون هذا الحدث موضع تعظيم وان يخص بعبادة ما لم يخصه الشارع بعبادة والشارع محدد القرآن والسنة النبوية وقال ما في شارع ولذلك لن يحرر المسجد الأقصى لأن غاية ما عندنا أن نفعل في دين الله ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى نساء فلسطين تكحل بالأسى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 تناديك من شوق مآذن مكة وبدر تنادي يا حبيب وخيبر تغني بك الدنيا كأنك فاتح على بركات الله ترسو وتبحر المسجد الأقصى الذي بني بعد المسجد الحرام مباشرة كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله أي المسجدين وضع أولى قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت وكم بينهما قال أربعون سنة ولذلك الذي وضع المسجد الأقصى هو يعقوب عليه السلام وسماه أيلاء يعني بالعبرية بيت الله هو فعلا بيت لله ولكن سليمان بعد ألفين عام من يعقوب جدد ووسع في المسجد وجعله رخاما وعظمه ولما انتهى من التوسعة وتجديد سأل الله ثلاث دعوات كما في السنن أبي داوود والترمذي سأل الله أن يهبه حكما وملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه وسأله حكما منه يوافق حكم الله أبدا دائما أي حكم يحكم سليمان عليه السلام حكم نهائي وذا الحكم دائر ربنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسأل الله أن يجعل لهذا البيت في عصره هو وزمانه ما خرج رجل من بيته يريد المسجد الأقصى يصلي فيه إلا غفرت له ذنوبه وخرج كيوم ولدت أمه قال النبي ولم يعطيها الله إياه وادخرها لنا فما من أحد يخرج يشد الرحال إلى المسجد الأقصى يريد أن يصلي فيه فرضا أو نافذة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه المسجد الأقصى الذي يتآمر عليه اليهود إلى يومنا هذا والأحد قبل الماضي اجتمع آلاف اليهود من المتطرفين لحرق المسجد الأقصى وتدميره وبناء هيكل مزعوم موهوم على أنقاض المسجد الأقصى ولكن الآيات في صورة الإسراء تأتي عجيبة وتأتي بديعة وهذه هي الوقفة الثالثة من الوقفات مع الإسراء إن الإسراء جعل الأمة الإسلامية في موطن القيادة البشرية وإن لهذه القيادة تبعات وفيها صراع أصيل وقديم وكبير فإنه أخذ الأمة ووضعها في واجهة الصراع ومحور الصراع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 أنظار محط أنظار العالم عند المسجد الأقصى وليس في فلسطين ولا حول المسجد الأقصى نفط ولا بترول ولا ذهب لكن فيها خصائص حضارية كبرى لأهل الأديان جميعا وأهل الملل لقاطبة ولذلك نهاية الإنسانية بل نهاية الكون والقيامة أرض المحشر إلى بيت المقدس إلى الشام بدأت البداية من مكة وستنتهي النهاية في بيت المقدس حتى أرض المحشر التي يحشر الله العباد إليها هي على, على بيت المقدس وسوف تدور في بيت المقدس رحى أعظم معركة يعرفها التاريخ الإنساني وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أن من يأتون إليها يأتون في ثمانين غاية غاية يعني غاية تحت كل راية اثنى عشر ألف مقاتل وسوف تدور رحمة لك معركة حتى المسيح عليه السلام يقتل الدجالة عند باب لد في فلسطين وإنها تضع الأمة في واجهة مع اليهود حيث ينطق الحجر ويتكلم السجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله ولذلك آيات عجيبة بعد أن حدث عن الإسراء ختم آيات الإسراء بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقومه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وذلك كأن قيادة البشرية في آخر الزمان بهذا القرآن الذي لن تستغني عنه الإنسانية أبدا ولكن بين سبحان الذي أسرى بعبده وبين إن هذا القرآن آيات يجدر أن نقف عندها وهي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وبني إسرائيل لم يفسدوا في الأرض مرتين أينما وجدوا وجد الفساد لكنهم أفسدوا إفس أفسد بني إسرائيل افسادان عظيمان كبيران أما محل ما موجود فيه أو هذان الافسادان افساد يطال البشرية كلها وليس افساد جزء في المكان الذي هم فيه وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وهذا يعني ان الافسادان افساد علو كبير هم في كل مكان يفسدون لكن هيمن وبطش كبير كما هو حاصل اليوم فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدياري وكان وعدا مفعولا وقد حصل وقد حصل الإفساد الأول وما تفعله إسرائيل اليوم هو الإفساد الثاني عندي محققا ودليلي وبرهاني في سنايا الآيات حيث يقول تعالى جاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال أن أخذ بمفاصل الاختصاب في العالم وبنينا جيوش وأكثر نفيرا إعلاما ما معنى أكثر نفيرا أكثر نفيرا أي أكثر ضجيجا وإن وسائل الإعلام قاطبة بل لأكون لا مبالغا لو قلت وسائل الإعلام العربية والإسلامية اليهود تغلغلوا فيها إن لم يتغلغلوا فيها إدارة فقد تغلغلوا فيها برامج وثقافة ومن الذي دمر أخلاق الشباب ومن الذي, ومن الذي ضيع قيم الأمة من الذي واد الفضيلة ونحر القيم ما الذي جعل الأمة تصل إلى ما تصل إليه اليوم إنه الإعلام المسموم السيء الذي يخاطب الغرائز ويؤجد الشهوات ويدفع بالمراهقين إلى الانتحار والمخدرات والسجاير عادي جدا يلقاك الشاب في الحلة حايم بالفنيلة الداخلية عادي أشورت وبشرب في السجارة هو بيتخيل لأنه مراحل بقمة الرجاله فهموا كده إنه هو قمة الرجاله وقدام الناس يعني والله طائش خطاب وتردي يا أخي الأدب الزمان الناس الناس بشربوا أسيجار بالدس وزور كبير ما دار أبوه يعرف وما دار الناس يعرفون الآن ممكن زور يقول له استاذ خمس للأستاذ في المدرسة خمس ده كان ما قال لأبوه أدين سفة أنا خرمان ولا أنا زحجان مشكلة كبيرة جدا وأكثر نفيرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ولم يأتي وعد الآخرة والدليل أن الآية أتت بثلاثة أفعال والثلاثة أفعال مضارعة ومعها لام القسم والتأجيد للاستغراق في المستقبل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء الفعل الأول يسوء مضارع ومعه اللام ليسوء وجوهكم وليدخلوا يدخل فعل مضارع ومعه لام المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا يتبر فعل مضارع مع لام. والدليل القاطع ما علوا تتبيرا المعركة الأخيرة سوف تدور في ظل مباني شاهقة وسوف تتكسر هذه المباني الشاهقة على رؤوس اليهود ليتبروا ما علوا تتبيرا يكسروا ما رفعتم من المباني تكسيرا وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم للإفساد عدنا للدمار حتى ولو قلنا أن الوعد الآخر قد حصل فإن هذه الآية تقول كلما أفسد اليهود كلما كان حسم اليهود قائما فلتعي الأمة أن الإسراء والمعراج يضعها أمام حقيقة عالمية أنها قائدة البشرية وأن هذا يلزم منه مواجهة جماعات منحرفة وعقائد باطلة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 وعلى آله وأصحابه أجمعين الوقفة السابعة والأخيرة مع الإسراء والمعراج مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في أن أول وهذه رواية ابن شمّس لما جاء البراق وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يركبه شموس شموس يعني نفر كش البغل الشموس هو البغل العصي عن الركوب لا يقف ليركم شموس فقال له جبريل يا براق ألا تستحي مما تصنع فوالله ما ركيبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه قال النبي عليه الصلاة والسلام فاستحل البراق البراق حتى ارفض عرقا، ارفض عرق عرك البراق عرق قله له أما تستحيى براق مما تصنع فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه أي على الله منه أي من محمد عليه الصلاة والسلام واختلف أهل العلم كيف صلنا بالأنبياء وما دلالة الصلاة إن لها دلالة القيادة والقيادة تنسح على أمته لتقود البشرية والأمة تملك الأخلاق الفاضلة والقيم والأصول والثروات الفكرية والثوابت القيمية والكنوز المعارفية تملك كل هذا لكنها تفقد التواصل مع الآخرين ويقين أن شعوب العالم إذا وجدت من يوصل إليها الرسالة بصدق وتعقل لن تحدث الرسالة في هذا العالم تغييرا كبيرا وأثرا بالغا ولكن ألقي باللوم على أنفسنا كأمة مسلمة وكدعاة وكمفكرين وكأحاد, وكأحاد مسلمين نحن الذين قصرنا في إبلاغ رسالة الله للناس واختلف أهل العلم كيف صلى بهم والراجح وإن كان ظاهر الروايات أنه صلى بهم أولا لكن صلاته بهم أولا قبل المعراج تحدث إشكال أنه بعد ذلك لقيهم في السماء وسألوا عنه وتعرف عليهم وتكلم معه والصواب أنه بعد أن عرج به إلى السماوات ورأى من آيات الله الكبرى وأجل آية في وصف النبي عليه الصلاة والسلام به. أمام الحضرة الإلهية أو في حضور أمام حضوره أمام الله عز وجل هو قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغ أين عند صدرة المنتهى لم يتلف المكان بديع والمنظر خلاب وكثير من الناس إذا دخل مكانا لم يره منذ قبل هاله المنظر فجحل يتلفت للاندهاش أما رسول الله صلى الله عليه وسلم القادم من جبال مكة إلى صدرة المنتهى وأكيد المناظر الشافة خلابة جدا لكنه كان مطاطئ الرأس ما زاغ البصر وما طغى لم يلتفت ببصره لماذا لأنه مع ربه حاضر بقلبه ما زاغ البصر وما طغى مكان عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام ولما رجع الملاء الأنبياء الذين مر بهم في السماوات شيئوه وهذا بحصل أزود بعد ما يزورك أنت بتقدم شيئوه ونزلوا معه حتى بيت المقدس وصل بهم صلاة وهنا أقول إذا قلنا أن قضية المعراج والإسراء والحركة الضخمة تتجاوز التكنولوجيا التي لا يمكن أن تحدث مثل هذا أقول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله أجمعين لا تقول لي بروفيسر في جامعة ولا تقول لي ده أستاذ في الذرة ولا ده عنده في جغرافيا ولا ده عنده لغات ولذلك أنا أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم باللغات والدليل انه يتكلم مع الملائكة تقول له بيتكلم مع خواجات خواجات شنو هسه بيتكلم انجليزي ده انا اشوف لك عالم كبير ذاته خواجات شلو. ده بيتكلم مع الملائكة بيتفاهم مع الملائكة في كل سماء تشيع الملائكة ومن الملائكة المقربين ويتكلم مع انبياء ما اعرف يتكلم معه كيف موسى كان يتكلم العبرانية يتكلم معه كيف تناقش مع موسى كيف عليه السلام يتناقش مع بقيه الانبياء كيف أنا يقيم أنه أعلم أهل الأرض جميعا ثم لما شيعوا مقدمين يعني وصلنا به عليه الصلاة والسلام دل على أنه الأفضل والأكمل قال ابن كثير وفيه دلالة على أنه الرئيس المقدم والإمام المعظم ليس عند البشر عند الأنبياء من البشر ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أنزل الله الليلة ميزانا فوزنني بمئة نبي فوزنتهم فقال له جبريل أما وإنه يا محمد لو وزنك الله بأهل السماوات والأرض لوزنتهم لو وفي الإسراء والنعراج مقامات رفيعة لنبينا صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت والفوائد قد اطبحت والسبيل قد استبان أسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى وأن يجعلنا ممن يستفيد من السيرة النبوية آناء الليل وأطواف النهار وفي حركاتنا وسكناتنا وفي حركتنا اليومية أبدا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل الرشد والسلامة من كل إثن والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تسقينا من حوض نبيك بيده الطاهرة الكريمة الشريفة شربة لا نضمع بعدها أبدا اللهم إنا نسألك شفاعته يا رب العالمين في الآخرة واتباع سنته في الدنيا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا